لا تُخَيَّبْ أَذَابَكُمُ اللَّهُ سُعُودُ عَشْرِيْنَ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 إلا اللي بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ اللَّدَيْبَرَاهِمَ حَلِبَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعْلِ النَّاسِ الَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يوم تبيض جوهوه وتسود جوهوه، فأما الذين سودت جوهوهم أكفرت بعد إيمانهم، فذوق العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت جوهوهم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها قايدون.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 لِتَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكبروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ مَتَاعُهُم مَّوْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرِّيحِ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَوْبٌ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٍ ظَنُّوا أَنَّهُ مَطَرٌ فَأَهْلَكَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيَّأَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذَا دَعْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُضَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْحِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَةَ مِن على الله والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله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 بلاء إن تصبر وتتق ويعتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتضم إن خلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 جنة من ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار قادرين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سلنا فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس يهتؤ ومويض للمتقين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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أَفَإِمَّا تَأْقُتُنَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبَ عَلَى أَعْقَبِهِ فَلَيَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاقِرِينَ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 سَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاه الله تعب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردونكم على أعقابكم يردونكم على أعقابكم فتنه خاسرين بل الله مولك وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبالسمك والظالمين ولقد صدقت الله عده إذ تحسونهم بإذنه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 تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراتكم فاتبأكم رمّا برمٍ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله مخبر بما تعملون.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 وَلْيَبْتِنِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمْحِطْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَّ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم السلام.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 قَائِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِخْوَانُهُم إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا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 ما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمتهم من الله لنت لهم ولو كنت قضا وليغ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظانب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيٍ أي يغل وما يغل يعتب ما ولا يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْطَّوَالَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَهْوَاهُ جَهَنَّ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 وإن كانوا من قبلنا في ظلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع أرور. الله.